بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ويشهد عبادهما ويشهد عذابهما فائته من المؤمنين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 مَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من بعد ّذَلِكَ وَأَصْلَقُ فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم والَّبِينَ يَرمونَ أَزْوَادَهُم وَلَم يَكُلَم شهَدَ إِلَّا أَمفُسُم فَشَهادَةُ أَخَدم فَشَهادَةُ أَقَدين أَبَع شَهادَاتِ بِاللهِ إن 114. وإنه لمن الصادقين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 116. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصابتين ولولا فض الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك غصبة منكم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 لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا إفق مبين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 لَمَسَكُم فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَبَابٌ عَظِيمٌ ابْتَلَقْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا بِهِ عِلْمٌ مَتَحْسَبُونَهُ هَينا وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعُودُوا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 لَهُمْ عَذاَابُ أَلمُون فِي الدُّنْيياَا وَالآخِرَ وَلَّ يَعْلَم وَأَن تُم لَا تَعلَمُون وَلَو لَا فَغْل اللهَّ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ وَأَن اللهَّهَ رَأوفُ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 أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إنا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب نظيم يوم تشهد عليهم انساتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيفات للخبيفين والخبيفون للخبيفات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا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 إِلَى لَهُ مُرْجِعٌ فَأَرْجِعُوهُ وَهُوَ أَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَفَاعِلُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن آبائهم او آباء اولتهم او ابنائهم او, أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائه او بني اخوانهم او بني اقواتهم او نسائهم أو, او ما ملكت ايمانهم او التابعين, أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لن يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 فضل والله وافعو العليم وليستعف في الذين لا يجدون لك حنطا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يتدغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وَآتُوهُم مِّن مَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ نَغْفُرُ الرَّحِيمُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباق للمصباق في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُهَا يَكادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّ السَنَا نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة كف يطافون يوما تتقلب في جلب القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَثَرًا بِطِيعَتِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ شَيْئًا وَدَدَ اللهَّه إِن دَم فَوَفو خسَاب واللهَّهُ سَرخسَاب أَ قَغُلمات في بَحر اللج يشَ مَوج مِن فَووق مَووج مِن فَووق مَج مِن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 وَالطَّيْرُ صَافَّتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاةً وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْرِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَذِّبُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فِيهَا مِنْ برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَاكُمْ مَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ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 أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إبادوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا اِذَا ذُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ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 وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُ الَّ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ أَمَنًا يَاعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وقيمه تضعون فيابكم من الظهيره وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَثَافُوا أَوْرَاثَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء الااتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابا غير متبرجات بزينه وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْفٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ, ولا على أنفسكم أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُورٍ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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم